فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيات لقوم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَسْتَخِذُّ مِن دُونِ اللَّهِ أَنۢ بَدَأَ بِهِ يُحِبُّونَهٗ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرٰى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ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 সুকুম অর্তি মূল কুমি ইন্ন মোকু বিসু ইবল ইব تقولوا على الله ما لا تعلمون